قالوا يا موسى إما أن تنقي وإنما أن نكون أول من ألقاء قال بل ألقوه فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسع فأوجت في نفسي خفت موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وَأَلْتِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَى فَمَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَاهُ فَأُنْقِيَ السَّحَرَةُ سُجُودًا قَالُوا آمَنَ بِرَبِّهَا رُونَ وَمُوتَاهُ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرٌ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا أصلب أنكم، ولا أصلب أنكم في جذوع النخل، ولا تعلم أن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البيانات والذي فطرنا، فقد ما أنت إنما تقضي هذه الحياة الدنيا.